إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مُضلَّ له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جلَّ عن الشبيه والمثيل والكُفئ والنظير وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيه وخليله وخيرته من خلقِه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وعلَّم به من الجهالة وأغنى به بعد العيلة وكثَّر به بعد القلة وجمع به بعد الشتات فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أيها الإخوة الصائمون جلس النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع أصحابه يرتاح من وعثاء الطريق وتعب السفر ويرتاح من آلام الحرب وأوصابها وذلك بعدما انتهت معركة حنين والطائف فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتلفت حوله ويتلفت أصحابه فيرون آثار الحرب على الناس والمعركة لا تزال قائمة فهذا رجل جريح وهذا ابن مصاب وهذه زوجة ثكلا وتلك أرملة تبكي زوجها وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل حوله في منظر مألوف أن يراه كل من انتهَى من بعد حرب ومعركة فإذا به يرَ امرأةً من نساء العدو من السبايا تبحث بين الناس وتنظُرُ بين الأطفال وتنظُرُ إلى الأطفال الذين على الأرض منهم من يبكِي ومنهم من هو في حُظن أمه ومنهم مذهولٌ بانتهاء المعركة فإذا بها كلَّما رأَت طِفلًا أخذته ورفعته إليها ونظرت إليه ثم ردته إلى مكانه ثم تمشي بين الناس فترى طفلاً آخر فترفعه إليها ثم تنظر إليه ثم ترده إلى مكانه والشمس تكاد أن تذيبها وتذيبهم من شدة حرها والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليها ويرحم حالها ويعلم انها تبحث عن وليدها قد طان شوقه وشوقها وعظم همه وهمها وإذا هي تبحث عن طفلها يكاد ثديها أن يتفجر من انحباس اللبن فيه فبينما هي على ذلك فإذا بها ترى صبيا في وسط هذا الجمع فترفعه إليها ثم تنظر إليه فينبلج, فينبلج وجهها فرحا وسرورا ثم تكشف عن تديها وتلقمه لطفلها وإذا بها تضم الطفلة إلى صدرها وكأنه قطعة منها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالها وعلم أنه قد انطفأ شوقها وأنه قد ذهب همها وأنها فرحت بلقياه فرحا عظيما حتى جعلت لحمها متصلا بلحمه وجعلت ثديها في فمه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى رحمتها وشفقتها وحبها وأنسها وإحسانها قال عليه الصلاة والسلام أترون هذه وأشار إلى المرأة أترون هذه طارحةً ولدها في النار يعني لو أشعلنا ناراً ثم أمرنا هذه المرأة أن تطرح طفلها في هذه النار فبعدما ضمته إلى صدرها تراه يحترق ويذوب أمامها أترون هذه طارحةً ولدها في النار قال الصحابة لا لا يا رسول الله لا كيف تطرحه في النار لا لا تطرحه في النار وهي تقدر على أن تطرحه نعم كيف تطرحه في النار وقد ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها كيف تطرحه بالنار وقد, التق وقد التقم ثديها وامتلأ قلبها بحبه وزاد بها التعلق كيف تطرحه في النار لا يا رسول الله والله لا تطرحه في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه يعني من رحمتها ومن شفقتها ومما في قلبها من الميل إليه وأن رحمتها بولدها تسبق غضبها قالوا والله لا تطرحه في النار فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده وهو والله صادق وإن لم يقسم قال والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها إنها رحمة الله تعالى إنها رحمة الله التي جعلها ربنا عز وجل مئة جزء فأنزل منها جزءا واحدا يتراحم به جميع الخلق الجن والإنس والطير والوحش يتراحم به جميع الخلق وأمسك عنده تسعا وتسعين جزءا تسعة وتسعين جزءا يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة إنها رحمة الله التي دعى الله تعالى الأنبياء دعوا ربهم أن يدخلهم فيها ألم تسمع إلى قول موسى عليه السلام وأدخلنا ولم تسمع إلى قول سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها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 إلى قوله عليه الصلاة والسلام إلى قول نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه لما قال إنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمَّدني الله برحمته إنها رحمة الله تعالى التي وصفها ربنا عز وجل وأخبر أنها تنال كل شيء تنال الحي والميت والجمادة والمتحركة بل تنال جميع الناس فقال عليه الصلاة والسلام ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة رحمتي وسعت كل شيء والملائكة دعوا ربهم عز وجل من حملة العرش فقالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب السعير أيها الأحبة الكرام حرم الله تعالى على الناس أن يضيقوا رحمة ربنا جل وعلا وأن يصرفوا الناس عنها أو أن يقنطوهم منها فقال الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا مُمسِك لها فلا مُمسِك لها وقال يعقوب عليه السلام لبنيه ولا تيأسوا من روح الله يعني لا تيأسوا من رحمة الله بي وبكم فإن الله يراني قد عظم شوقي إلى ولدي يوسف ويراكم قد تبتم إلى الله من جنايتكم بإلقائكم ليوسف في الجب ولا تيأسوا من روح الله مهما أذنبت ومهما عصيت ومهما أعرضت ومهما ظلمت ولا تيأسوا من روح الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله رحمة الله تعالى نزلت بإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فجعلت النار عليه بردا وسلاما رحمة الله جل وعلا نزلت على يوسف عليه السلام في الجب فنقلته من سجن ضيق إلى أن أصبح عزيزا في مصر يطلب الناس من كل جهة الرضاة رحمة الله تعالى نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم إذ صرفه أهل الطائف وقد ألقوا عليه الحجارة فيقف عليه الصلاة والسلام مبتهلا داعيا لربه عز وجل فينزل الله تعالى عليه من رحماته رحمة الله تعالى تصيب من يشاء من عباده ولا يقنط من روح الله تعالى ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون ألم ترى إلى ما حدث به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلين أخوين من بني إسرائيل كان أحدهما على عبادة الله وطاعته وكان الآخر على المعصية ومخالفته قال وكان هذا الطائع هذا الصالح دائما ينصح ذلك المخالف يعظه ويذكره ويأمره وينهاه وهو لا يلتفت إليه حتى مر به يوما مر الصالح بذلك الرجل وقد أعجب الصالح بعمله ورأى أنه بلغ مرتبة عظيمة وأنه استحق الرحمة والمغفرة والتجاوز فإذا به يرى ذلك الرجل على معصية يرى أخاه فقال له لا تفعل كذا وانتهي عن كذا وجعل يأمره وينهاه فقال له ذلك العاصي دعني وربي, دعني وربي يعني أنا اتعامل مع ربي واطمع في رحمته دعني وربي فقال له هذا الطائع وقد امتلأ قلبه عجبا بعمله حتى أصبح كانه يتامر يدل على رب العالمين قال له ذلك الطائع والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لك ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وهذا يريد أن يمسك رحمة الله عن من يعصي قال والله لا يغفر الله لك فلما قال ذلك قال الله تعالى من دا الذي يتألى علي من هذا العبد الذي يأمرني وينهاني ويحدد ويختار ماذا أفعل من دا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك قال ابن عباس رضي الله عنه بعدما روى الحديث قال, قال كلمة يتكلم عن هذا الصالح يقول قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته أوبقت عليه دنياه وآخرته فأين من عصى عن باب رحمة الله أين الضعيف عن طريق القوي سبحانه أين الفقير عن باب الغني سبحانه أين بأين المريض عن باب الشافي سبحانه كل من أراد أن يحول بين الله وبين أن ينزل رحمته في عباده فهو من الضالين جلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه فإذا برجل قد كبر سنه ورق عظمه واحدودب ظهره حتى سقط حاجباه على عينيه وأقبل يتوكأ على عصار حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام نظر الصحابة إليه فإذا رجل قد أكلته السنين والأيام حتى صار هرما فإذا به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو إلى ذلك يعني مع ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها ما فيه معصية ذاهبة أو, أو راجعة إلا أتاها لو قُسمت خطيئته على أهل الأرض لو سعتهم يا رسول الله فهل لذلك من توبة هل ممكن لو تاب الله تعالى يغفر له الزناء أشرب الخمر وتركه للطاعات ووقوعه في أنواع المعاصي يا رسول الله سجل لي أسود قد فعلت فيه ما فعلت من المعصية يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها لو قُسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم فهل لذلك من توبة وجعل الرجل يتكئ على عصاه وقد احدودب ظهره حتى كاد ذقنه أن يلتصق بصدره وينتظر الجواب فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه وهو يعلم أن الله تعالى قال ورحمته وسعت كل شيء فقال عليه الصلاة والسلام هل أسلمت هل أسلمت أم أنك لا تزال على ذنب الشرك الذي لا يغفر هل أسلمت قال نعم نعم فقال عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك قال أنس فولى الرجل ظهره إلينا وجعل يقول الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال فوالله ما زلنا نسمع تكبيره حتى غاب عنا إنها رحمة الله تعالى التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه يفرح من رحمته بالعبد مع غناه عنه قال الله أشد فرحاً بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه فنام تحت شجرة فتفلتت راحلته فغابت عنه فالسيقظ الرجل فإذا راحلته قد غابت جعل يلتفت يمينا ويسارا فإذا الراحلة قد غابت هي وسيلة نقله وعليها الطعام وعليها الشراب هذا الرجل علم أنه بفقده لها نزل به الموت نظر يمينا ويسارا فلم يعثر لها على أثر فعلم أنه الموت فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت كما قال عليه الصلاة والسلام بالنص جلس تحت ظل الشجرة ينتظر الموت ينتظر أن يموت جوعا وعطشا فبينما هو على ذلك إذ غلبه النوم فاستيقظ فجأة فإذا راحلته قائمة عند رأسه وقد تعلق خطامها بغصن من أغصان الشجرة يعني هي رجعت إليه وربطت في غصن من الأغصان بمعنى أنه حتى لو جلس ينظر إليها هو واثق أنها لن تهرب فإنه يراها مربوطة قال حتى السيقظة فرأى ناقته عند رأسه قد تعلق خطامها بغصل الشجرة قال فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أرأيتم أيها الصائم فرح هذا الرجل واستبشاره بعودة ناقته إليه والله إن الله أشد فرحاً من فرح هذا الرجل بناقته يقتل رجل تسعة وتسعين نفسا فيقبل تائباً إلى رب العالمين فيقبله ويرحمه ويفتح له أبواب الرحمة نحن في شهر فتح الله تعالى فيه أبواب الجناب وغلَّق الله تعالى فيه أبواب النيران ولله تعالى في كل ليلة من رحمته لله تعالى في كل ليلة عُتقاء من النار أفلا ندعو بدعاء الصالحين ونقول وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أفلا ندعو بدعاء الأنبياء ونقول وأدخلني في رحمتك إني تُبتُ إليك أفلا, أفلا نتلمَّسُ رحمة الله تعالى فنصيبها بكثرة الاستغفار بالتبكير إلى الصلاة بعيادة المرضى برحمة الناس يقول عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويقول الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن من وجد فقيرا أو كسيرا أو يتيما أو أرملة أو مظلوما أو محتاجا ثم وقع في قلبه رحمة له ثم أحسن إليه بما يستطيع فهو أهل أن ينزل الله تعالى به رحمته ينبغي أن نستنزلها من السماء كما استنزلها موسى وسليمان وبعدهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام أن ندعو الله تعالى بها في صلواتنا وأن ندعو الله تعالى بها عند صدقاتنا وفي الليل إذا قام العبد ليتسحر في ثلث الليل ثم دعا الله تعالى أن, أن يُنزل به رحمته فإن الله تعالى إذا رحمك وفقت في دنياك وأخرىك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا برحمته أسأل الله تعالى أن يعمنا برحمته ربنا أدخلنا في رحمتك إنا تُبنى إليك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 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَات أيامًا مَعْدُودَات فهو أيامٌ مَعْدُودَات سريعة التقضي والتمضي ولا يزال الإنسان يترقب الآن إن أحيان الله تعالى لا يزال يترقب انتهاء هذا الشهر الكريم أيها الحبة الكرام وإن ربنا جل وعلا قد شرع لنا في نهاية هذا الشهر الكري فقال الله سبحانه وتعالى وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله على ما هَدَاكُمْ فأمر الله تعالى بختام شهر رمضان بالتكبير وذلك إذا أُعلِن عن يوم العيد من بداية ليلة العيد من بعد المغرب في اليوم الثلاثين لأنك تجزم أن غدا هو الأول من شوال أو إذا كنت في اليوم التاسع والعشرين الذي يوافق في هذا الشهر يوم الأربعاء فإنك إن أعلن أن غدا من رمضان وأن رمضان هو تسعة وعشرون يوما فيسن لك أن تبدأ بالتكبير فيقول العبد والأمة الرجل والمرأة والكبير والصغير يقولون في بيوتهم وفي أسواقهم وفي سياراتهم وفي شوارعهم وفي كل مكان يجهرون بقولهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يجهر بها الإنسان في كل مكان حتى المرأة تجهر بها ما دامت عند محارمها تعلم المرأة ويعلم الأطفال أن يجهروا بذلك دائما ولتكملوا العدة عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم كما أنه ينبغي للإنسان القادر أن يخرج زكاة الفطر وهي كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم يعني تطهرك وتمح وتمحي عنك ما كان وقعت فيه من مخالفات طهر للصائم الصائم فهي تخرج عن الكبير والصغير بل أخرجها عثمان رضي الله تعالى عنه حتى عن الجنين في البطن إذا كان قد تعدى أربعة أشهر في بطن أمه يعني نفخت فيه الروح كان عثمان رضي الله تعالى عنه يخرجها عنه فتخرج صاعا من غالب قوت البلد من بر أو شعير أو تمر أو رز أو ما شابه ذلك والصاع هو مقداره كيلو كيلوان اثنين كيلو وأربعون قراما وإن جعله الإنسان ثلاثة قرامات ونوى بالباقي أنه صدق فلا بأس عليه في ذلك والجمعيات الخيرية اليوم كفتنا جزاهم الله خيرا أن نحضر إليهم هذه الصدقة وهم يتصدقون بها على الفقراء وجمعية الإخوة في العزيزية هنا تستقبل ذلك وغيرها أيضا من الجمعيات وإن أخذها الإنسان بنفسه وذهب إلى الفقراء وتصدق بها عليهم فهو حسن إذا أخذتها أنت بنفسك ثم أخذت معك أولادك ليروا هذه الشعيرة وإن تيسر أن تضع مع هذا هذه الصدقة من الرز شيئا من المفرحات للصغار شيء من الحلوى أو من الألعاب أو ما شابه ذلك ثم تذهب إلى بيوت فقراء فتعطيهم هذه الصدقة فيفرح الكبير بالطعام ويفرح الصغير بالحلوى واللعبة ويرى أولاد كذلك ويتعودون على هذا المنظر وينسخ هذا المنظر في عقولهم فلا ينسونه أبداً ما داموا أحياء فإن هذا أمر حسن أيضاً وأن تريهم مثل هذه الشعيرة ولا ينبغي الإنسان أن يخرجها مالا بل الآن تطور الأمر وأصبح رأيت اعلانات في غير المملكة اعلانات في الشوارع وقد كنت قبل أيام هناك اعلانات في الشوارع تقول ادفع زكاة الفطر برسالة جوال يعني تستيقظ من النوم وأنت تفرك عينك بيدك اليسرى أو اليمنى اكتب بيدك الأخرى أريد زكاة فطر بمقدار كذا وكذا وأرسل الرسالة أو أرسل عدد رسائل بعدد الزكوات التي تريد وتخصى من فاتورتك عشرة أو عشرين أو ثلاثين وانتهيت زكية الفطر نحن بهذه الطريقة هي جماعة صحيح نسهل على الناس ونستعمل التقنية الحديثة بالإنترنت ورسائل الجوال لكنك بذلك تقتل هذه الشعيرة ويصبح الإنسان لا يذهب بنفسه ويشتري بنية أنها للفقير ثم يوصلها للفقير أو للجمعية الخيرية وربما رأى عندها عدد من الفقراء فحمد الله تعالى على النعمة ينبغي أن يخرجها الإنسان طعاما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها أن تخرج طعاما تخرج أفضل وقتها ما بين صلاة العيد وقبلها صلاة الفجر يعني إذا صليت الفجر تأخذها وتعطيها للفقير هذا أفضل وقتها ويجوز أن يخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين يعني مثلا لو أخرجها الإنسان يوم الثلثاء القادم فلا بأس عليه في ذلك لأن العيد إما أن يكون الجمعة أو إما أن يكون الخميص أو أن يكون الأربعاء فيكون الإنسان أخرجها قبل العيد بيوم أو أخرجها قبله بيومٍ أما إذا أخرجها قبل ذلك فهي صدقةٌ عامة لا يعتبر الإنسان أنه زكَّى بها إنما تعتبر صدقه ويخرجها الإنسان عن كل من تلزمه نفقته إذا أمك وأبوك أنت اللي تنفق عليهم أخرج عنهم الزكاة إذا عندك أخت أرملة أو مطلقة وأنت الذي ملتزم بنفقتها أخرج عنها ايضا الزكاة واعلم أنك مأجور بذلك واختاروا أطيب الطعام لا يأتي الإنسان يدخل للبقالة فيقول عندك رز فيقول أين أعطني أرخص نوع أرخص نوع ثم إذا أرادني يشتري لأولاده قال أعطني أطيب الأنواع لا بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقات وذبح الأضاحي قال وطيبوا بها نفسا وإنسان يعطيها ونفسه طيبة ما يشعر أنها انتزعت منه انتزاعا والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه لا تتقصد أن تنفق أي شيء ولو أعطي لك ما أخذته إلا أن تتغاضى وتأخذه خجلاً أو شدة حاجة يقول ولا تيمموا الخبيث من تنفقونا ولستم بآخرين كما أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يخرج إلى صلاة العيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالخروج إليها النساء والرجال حتى النساء التي لا يجوز أن يصلين الحيض أمرهن أن يخرجنا طيب هي لن تصلي قال يجلسنا؟ يستمعنا إلى الخطبة ويحضرنا دعوة المسلمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام فينبغي أن توقظ أولادك صغيرهم وكبيرهم ولا يقول الواحد الولاد أتعبوني ما ناموا إلا متأخرين أخروني أحرص هذه كلها مرتين في السنة أحرص على أن يستيقظ الأولاد وأن يلبسوا من أحسن اللباس ويتطيبوا من أحسن الطيب ثم تخرج بهم إلى المصلى نساء ورجالا كما أنه يشرع للإنسان أن يفطر على تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد قبل ما تخرج صلاة العيد كل ثلاث تمرات أو خمس تمرات أو سبع تمرات يستحب أن يأكلها وترا فإن يريد أن يأكل التمر فليأكل ما شاء لكن أهم شيء أن يفطر ليثبت أن اليوم انتهى رمضان ويستحب أن يفطر على تمرات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كما أنه يستحب للإنسان أن يلبس من أحسن ثيابه وأن يتطيب وأن يظهر الفرح والسرور وأن يوسع على نفسه ويوسع على أولاده يا إخواني نريد أن أطفالنا إذا أقبل العيد يفرحون نريد إذا جاء العيد يفرحون قبل أمس أستمع إلى بعض الأطفال فكانوا يتكلمون يقولون كم سيكون عندنا من المال إذا جاء يوم العيد خالي فلان بيعطيني خمسين وفلان بيعطيني عشرين والثالث بيعطيني مئة ثم سمعتم يقولون آه متى يأتي العيد من شدة فرحتهم به لذلك يشرع في العيد التوسع على الناس حتى يفرح الناس به يفرح الكبير والصغير يفرح الفقير تفرح المرأة تفرح النفوس أيضا بتصافيها في العيد لأجل أن فعلا أن نحقق الفرحة به فإنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة فإذا لهم يومان يلعبون ويفرحون فيهما فألغى الأيام لأنها أيام جاهلية التي يحددوها هم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله إليه شرع لهم, لهم يوم العيد ويوم عيد الفطر ويوم الأضحى فينبغي أن يظهر الإنسان أنسه وفرحه به كما يسن له إذا أتى من طريق أن يرجع من طريق آخر قالوا لأجل أن يرى وجوها جديدة فيسلم عليهم ولأجل أن يظهر هذه الشعيرة أكثر وأعظم عند الناس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتك من نيرانه اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وأثبتهم على قيامهم اللهم اجعلنا ممن وفقوا لقيام ليلة القدر ففازوا فيها بعظيم الثواب والأجر يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين